قالوا اضغثوا احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون شُوفُوا أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَالسَّبْعُ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَبِسَاتٍ لَعَنِ ارْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا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 ما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه وعس وفي الناس وفي يعصون وقال الملك اتوني به فلما جاء فَأَرْسَلُ الرَّسُولُ قَالَ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قلنا حاشر لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين